فجعل له غثاء ام احوى سنقرئك فلاتنس الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان سعت الذكرى سيذكر من يخشى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 بَلَا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أذراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة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 إِ سَعيَكُمْ لَشَتَّى فَأََّ مَنْ عفَاتَّقَ وَفََّقَ بِالحُسنَ فَسَن يَِّرُهُ للِْيُسرَ وَأََّ مَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ وَكَذَّبَ بِالحُسْنَ فَسَنُ يَِّرهُ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 ما ودعك ربك وما قلى وللآخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاللا فهدى وَجدَكَعَ إِلَ فَأَغْنَ فَأََّ التيِيمَ فَلَا تَقهَر وَأََّ الس إلَ فَل تَنهَر وَأََّا بِنِعمَةِ رَبّكَ فَحَدّث بِسمِْ اللهَّهِ الرَّحْمَن الرَّحيِيمأَلَم نَ شرَرح لك صَدرك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 تِيهُمُ البَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا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 يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدرا كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة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 إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ